السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد و لله و يريق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام من تلقان بذاته الكريمة وبعض فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير صورة النبأ وما زينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل وأن يجعلنا من الذين يحملون علم القرآن والعمل بالقرآن إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات والتي ساقها الله سبحانه وتعالى مدللا بها على عظيم قدرته وهي رسالة يرسلها إلى الذين أنكروا البعثة شاكين في علم الله وقدرته فساق الله سبحانه وتعالى من الأدلة المرئية التي يشاهدها كل الناس ما يشير إلى دقة علمه وإلى عظيم قدرته وإلى أنه هو الذي يوجد من العدم ويفعل ما لا يستطيع أحد أن يفعله أليس ذلك بقادر على أي وحي الموت سبحانه بلى قادر. ومن هنا كما قلت ساق الله سبحانه وتعالى جملة من الآيات التي تشير كما قلت إلى طلاقة قدرته وإلى دقة علمه وتذكرون أن آخر ما كنا نقف معه وقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعسرات ما أن هذه أيضا كما قلت من الدلالات على طلاقة قدرة الله وعلى حكمته وعلى علمه وعلى عظيم نفعه سبحانه وتعالى المعصرات أهل العلم كان لهم فيها أقوال بعض قال السماء البعض قال الرياح القول الرادح أن المعني بالمعصرات السحاب المعني بالمعصرات السحاب الله سبحانه وتعالى يخبض أن له أنزل بقدراته من هذا السحاب وسمي السحاب كما قال أهل العلم بالمعصرات لأنه يعتصر بالماء أي يمتلئ بالماء ثم تأتيه الرياح فتعصره أي تضغطه وتنزل منه الماء ولذلك سمي السحاب بالمعصرات الله يقول وَأَوْزَلْنَا من المعصرات مَاءً إِهْ ثجاجة ما معنى ثجاجة أهل العلم يقولون ثجاد في لغة العرب تفيد القطر والتتابع وترى هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أفضل الحج العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية والثج الذبح وإراقة الماء أنت حينما تذبح الناقة أو الباقرة أو الشاف ماذا يحدث؟ الدم بيخرج دفعة واحدة خلاص كله بينزل الله واحدة لا إيه اللي بيحدث؟ يسيل قطرا قطرا قطرا قطرا إلى أن تتصفى الذبيحة الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنه لما أنزل من السحاب الماء أنزله إيه؟ ثجادة المية تنزل لك من السماء إزاي؟ قالوا لو أن الماء نزل من السماء دفعة واحدة لكان ضراره أكثر من نافع يعني تخيل السحابة دي تنزل المية لكنك بتصب بين جاردل تدلق جاردل ده بيحصل؟ دب مرة أحد على دماغك كده؟ إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحدث ده لو حصل كده ها إيه اللي يحصل والله الضرر أكثر من النفر ولكن نحن لا نتضرر من المطر ولا استفيد منه لطريقة نزوله لا قطر منازل إيه متتابع وذلك لما طعف تحت منه تبع وصوف وينزل على الأسطح رحيم لكن لو دفع واحدة والله لا تهدمت بيوت وتهدم كذا وكذا وكذا وإنت الإنسان تتضر والدنيا تبوز ولو في زرع يتكاصف خليها تنزل دفع واحدة كده ولذلك كلمة الثجاجة كما قال أهد العلم يعني تشير إلى مدى النفع الذي يحققه الله سبحانه وتعالى بإنزال الماء بهذه الطريقة ولذلك قالوا هذه الآية وكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى فيه النفع والقدرة والحكمة تلات حاجات لازم تبصيلها نفعل زي أنا أتكلم في اللي احنا مع بس انزال الماء ده. انزال الماء اللي هو زي ما سميناه بقى إل السحاب اللي يكتبه اللي هي المعصرات ولذلك جاء في صورة يوسف ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ايه يعصرون يعصرون يعني ينزل عليهم اللي ها المطر يجيهم السحاب ونزل لهم المطر ونزل المطر طيب تعالى كما قلنا طريقة نزول المطر فيها نفع، صح؟ وخال من الضغ إلا إذا شاء الله. لموضوع بقى إلا إذا شاء الله يحول آلت باء الأعاصير والسيول تبقى قضية تانية خالص. لكن ما دمت تنزل ثجاجة كما وصفها الله سبحانه وتعالى يبغى يراد بها ليه؟ يراد بها النفع؟ يبغى فيها نفع؟ طيب تعالى هي نزلة الزاج. هنا سترى القدرة الماء دي بتنزل ازاي سترى الايه القدرة بقى في طريقة البخ وتصاعد الماء وبعدين تجميع هذا الماء او هذا البخ فيما يسمى بالايه بالسحاب وبعدين السحاب ده يبدأ يمشي ومين بقى اللي بيسوقه ويوجهه ألم ترى ان الله يسجي سحابا يسجيها ليه يسوق ماشيه خلاص يماشيه يودي في الفئة يقول لك سخناه إلى بلد إيه؟ مي يبقى رايح علشان يحي علشان ينفع خلاص فيحتاج إليه الناس في مكان يحتاج إليه الناس يزجي سحابه ثم يؤلف بينه يتجمع كده ثم يجعله ركام كم يعني إيه؟ يعني يطلع فوق بعضه كده ثم السحابة تمتلئ تمتالي عشان تيجي شوية هوا يخبطوها يعصوها ينزل اللي فيه ها فثار الوادقة يخرجوا إيه من خلاله الماء اللي بتنزل دي كمان زي ما قلنا هي مثل وبس مش قطرة قطرة ها عشان ما تنزلش دافع أحد الضل لا أنزل من السماء ماء إيه بقادر والذلك لولا تقدير الله في كل شيء لفسد كل شيء ولذلك ان كل شيء خلقناه ايه بقدر يبقى انزلنا من السماء ماء بايه بقدر القدر ده يعني بالقدر الذي يحقق لك الايه النفس ولذلك لو ما نزلش بقدر بقى إيه اللي يحصل خد بقى عم سيول والدنيا تغرق والبلاد تعوم وادكو شفتوا بقى البلاوي اللي بتحدث في بلاد تانية ربنا عافينا وزي أعصر اليابان ده حاجة يعني واللي بيحدث في أمريكا الآن وأمريكا الجنوبية حاجة غير ط... يعني سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم قدرة الله سبحانه وتعالى يريها لهؤلاء إذا أنت تحتاج إلى هذا ليه إلى هذا القدر أنزلنا من السماء ماء بقدر يبقى لازل الثجاج دي الطريقة علشان تنفع وبعدين الكم أنزلنا من السماء ماء بقادر. إنت عيز أورجلك الصحابة لما جاء الحديث في بخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم الله الجفاف فقالوا يا رسول الله ادع الله لنا أن ينزل القطرة أنزل مطر فالنبي صلى الله عليه وسلم آخذ يدعو يدعو يدعو, يدعو لكنه ظل يرفع يدي حتى ظهر بيضه بطي وقعت عباءته من شدة لابتهالي والدعاء المطر نزل النبي يدعو المطر يزيد آه. كل يدعو المطر بيزيد احنا مش عايزين بقى الكاترة دي عايزين ايه ادي هو المخلوق قيد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله بعد بقلوا له بقى جفت الارض وهلك الزرع والضرع ده من الجفاف قالوا يا رسول الله اغرقنا الماء وهلك الزرع يعني بقى ارضه مصيبة اهل يوم احنا عايزين ايه عايزين ايه يا سلام ولذلك شوف شوفك دعوة النبي الدعاء اللهم حوالينا لا علينا اللهم صيب المينا يعني عايزين حاجة بالراحة كده ويتيب ايه ها حوالينا يوم ما يصلينا ما تهدش الدوة الله أكبر ولله الحمد هو ده مال ايه القدر وبعدين ينزل الماء ده يا أخي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يقول لك طيب المكان اللي بيبقى محتاج يبقى يطلع منه زرع بيطلع طب واللي مش محتاج منه زرع الشارع الشارع بتاعنا ده اهو يقول لك ده في زرع فالميه بتنزل يعني بتهدي اللي الدنيا انت شايف كده انت شايف كده لا ده بينزل ربنا يقول ايه يا نابعه في الارض ده لازم يملا الخزانات اللي تحت يا ابني ده لازم الخزانات اللي تحت اللي حضرتك بقى لو مفيش ما فيش ماء وضربت مصورة في الأرض تروح مطلع لك هادي <تصفيق> بقى السلكة وإيه يا نبيع خلاه ومش لاز بس عشان زرعوا بتاع لا, لا، ده ليه خزانات في الأرض ولذلك لقلت لك في في محاضرة سابقة قلت لك أن من أعجب الأشياء تخزين الماء في الأرض تخزين الماء في الأرض الخزانات بقى اللي في الأرض ولذلك في خزانات والرب قال على سلكه ينابيع في الأرض في الأرض داخل بيتخزن في ينابيع في الأرض لن تقول لنا اللي عملتها ولا غيرك ولا أي مخلوق ولا أي مخلوق ولذلك أنا قلت لك انتهت بعضك هالطراب وصب عليه ماء جمع تراب في علبة وكب عليه كباك ماء هتعرف تطلع على الماء ماء والله يتحدى تعرف طلع الماء ما يا اللي بيحصل؟ لابد أن تختلط بالإيه؟ بالتراب هتطلع لك طين هتطلع لك طين طب لما بتضرب مصورة في الأرض بطلع لك طين؟ طب ما هيطلع من قلب الأرض هو؟ والأرض ترابه طين؟ قال قال قال ما طب في خزان تحت طب يحفل كده وليه الخزان ده عملي إزاي؟ ما تعرفش هو من قدرة الله بس من قدرة الله بس فتطلع لك ماء لا تراب ولا بتعو يا سبحان الله بارد ماء بارد طيب كل الفلاحين عايشين على كده كل الفلاحين عايشين على نبيع الأرض دي سبحان الله العظيم طب ما تسأل نفسك خزانات دي بقى مين اللي يقدر يعملها كده يطلع لك ماء من وسط تراب يطلعوا لك زي الله لك سبحان الله واتفكر كده ما دي مساء العايزة تفكير سنريهم آيتنا ما تشوفوا بص ما تشوفوا فلنظور انظر شوف سبحان الله شوف طريقة الماء إذن اذا في نافع هذه واحد فيه فيه قدرة في قدرة بينه في حكمة من ربنا سبحانه وتعالى يسقي ما ينزله هنا ما ينزلوش هنا ها ينزله بقدر هنا ومن زائد الله هنا بقدر قليل لا هنا كذا لا هنا كذا لا هنا كذا كل هذا خاضع لحكمة الله سبحانه وتعالى فلما تنظر في هذا ترى نفعا من الله وترى قدرة الله وترى ايه ها حكمه الله سبحانه وتعالى يبقى وانزلنا من المعصرات ما الايه ها سجاج وكل شيء هتشوف فيه كده أمر الاخره مبني على هذا أمر البعث مبني على هذا على علم وناف على قدرة على ايه على حك كل اللي جايبولك ربنا ده بيشير الى الى ده إنه هو عالم قادر حكيم نافع فتنكر أخيها إزاي بقى ليه يا ما خضع للأمور دي خلاص خلاص واسمع بقى طبعا نفع الماء كما قلت كثير كثير يعني كثير لكن ربنا الله سبحانه وتعالى دايما يسوق لهم الحاجات اللي دايما أقرب شيء إليه أقرب شيء إليه وعايز أدلة بيجيب لك أقرب شيء إليه لكن لو كلمت عن نفعية الماء يا عد ولا حرك ولذلك دائما يقولوا ربنا سبحانه وتعالى يضرب لهم أمثلة لسقوط مشياء دائما بالحاجات اللي هي ها القريبة منهم أ ينظرون إلى الابل كيف خلقت طب ما في حالات بخلوه غير الابل كتير فيها عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى لكن عشان الابل دي اللي ها والداهم معاه ريحه جاي وإلى السماء يعمل كده بس وإلى الأرض يعمل كده بس بس فيسوق له أقرب شيء أقرب شيء إلي فأقرب شيء من نفعيت المال اللي بنزل لك من السماء ده اللجر العربي ده إبا فخرجنا به حبنا ونبات أقرب شيء يا أقرب شيء يا ودي برضو دلالة أو إشارة إلى القدرة على البعث البعث اللي بيخرج النبات ده سبحان الله من أخرج الحي من اللي من الميت قادر على على البعث واخرجنا به حبلا لنخرج به حبلا ونبات طيب حبلا ونباتا ايه الفرق بين الاثنين البعض قال الحب ما يخزن والنبات ما يؤكل وده حصى ارض الدجله 2 تديك اللي تخزنه عشان ترجع تزرعه تديك الايه اللي, اللي تاكله وده العرب شايفه كويس قوي حبا ونباتا البعض الآخر قال الحب ما يأكله الإنسان والنبات ما يأكله البهائل اللي زاو فاكهة ويه وآبة متاعا لكم وليه ولأنعمكم ولأنعمكم خلاص عكرمة تلميذ ابن عباس قال له ملحظ العلم نص عليه الآن قال حاجة جميلة قال الحاجة جميلة جدا قال الحب يراد به اللؤلؤ يراد به اللؤلؤ فما من لؤلؤة في قاع البحار إلا وتنبتها قطرة من ماء السماء ماء السماء اللي بينزل على ما بينزل على سطح البحر برضه بينزل على سطح البحر برضه ده؟, ده تلقيح بيحدث عشان يطلع اللؤلؤ يبقى ده الحب واللؤلؤ والنبات ما يؤكل ما سواء للإنسان أو الحيوان. الحيوان أنا قلت لك في أيضا في محضرة السابقة أني من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى خروج النبات خروج النبات أني زي ما قلت لك النبتة اللي تخرج من بطن الأرض هذه هذه لا يمكن أن تخرج بنفسها إن أنت علشان أنها أرضة تحدث شقاً في الأرض شق في الأرض ده شق تعالى على أي أرض ده عايز تعمل شق فيه محتاج ليه محتاج ليه قدوم فأس أي حاج لكن لو دس عليها بصباعك كده تشقها ها تحدث فيها شق لو عادت خمسمائة ساد طيب يا عم النباتة الليينة دي اللي انت بقى بصباعك ده اللي انت بتعرف شق في الأرض لو دس عليها كده تعمل ايه مش انت ده طفل قد كده يكسر تيجي بقى خارجة من الارض ايه اللي يحصل شقة. تفتكر ايه اللي بتشقها تفتكر طب انظوا الى قوله تعالى ثم ايه شققنا الارض شق شق تلاقي البتاع الليلة دي طلع طرخ الارض تسحلها تتفرج على كده ما تقولش برضو غير ايه سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحبا ويه ونبات ده مش كده وبس الوجنات الفافة جمع جنة ويراد بها البستان أي بستان ومعنى الفافة خلاص قالوا هي ذات الأشجار المتقاربة التي يلتف حولها ها حول بعض وتشابك بعضها مع بعض وسميت جنة لأن الجن من الاستطار ولذلك الجن ما سمي ما سموا جناً إلا أنهم لأنهم إيه ها مستترون عن الأعلى مستترون عن الأعلى خلاص فقالوا الجن من الاستطار فسمّي الجنات لي لأن الفافا أشجار متقاربة ملتفة فتجن الأرض يعني تعمل إيه ها تستورها ولذلك لما تطلع وتلاقي بستان كده فيه أشجار كتير ما تعرفش تشوف الليه ها الأرض اللي تحت دي بتستغرب بتستغرب. قال وهذا أيضا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ألفاف يعني ذات أشجار متنوعة ملتف. ثم يحصل الآت. الماء اللي نازل دي واحدة ولا مختلفة؟ طب هات لي واحد يقول لي أنا بيحصل كده؟ لا يطلع يش بقى اللي هو ملتف وجمب بعض ده؟ مش كده؟ لا في شجر عنب وفي شجر ليمون وفي شجر ايه ليمون حلو الكلام ده حلو وده ايه وده حاضر طب لما بتيجي تسقي الحلو تحط في الماء سكر عشان يطلع حلو فيش ولما تيجي تسقي الحاضر ده تحط شوية ملح عشان يطلع حاضر كده ولذلك ربنا يقول يسقى بماء إن ايه يا حلو حادق مر حضل صبر كله طالع بموية راحة وبعدين تلاقي اشكال مختلفة ده مش عارف احمر وده اصفر وده اخضر حتى يا رجل ده في الشيء الواحد اشكال مختلف تلاقي اللي التفاح فيها احمر وفيها اصفر وفيها اخضر البالح نفس القضية تمام؟ اشكال حتى التين لا التين البرشومي الاحمر ده وبعدين تلاقي منه النوع الايه السناء الايه الاخضر اللي ده جربت تكلوه زي العسل النحل أشكال مختلفه أنت لما جيت تحط الميه هنا صبغتها باللون الأحمر ولما حطيتها هنا حطيت لها صبغه خضراء ولما حطيت لها هنا حطتها لها صبغة, صبغة صفراء عملت كده يبقى لا غيرت طعمها ولا غيرتي ايه لونها اللي بيوسقى كله مياه واحدة لكن اللي طالع مش واحد ده لون مختلف وطعم مختلف وشكل مختلف حتى في الفاكهة الوحيدة يا راجل تلاقي الشغل جنب بعض ده طالع برتقال بس سكري وده طالع برتقال بس بلدي، وده طالع برتقال بس بسوضة ده له طعم وده له طعم وده له طعم عملت انت ايه عشان تعمل كده عملت انت ايه عملت انت ايه صحيح وليس لك بعضها على بعض في الايه في الاكل والكل يسقى بماء ايه؟ يسقى بماء واحد بقى جنات الفافة دي سبحان الله سبحان الله العظيم اشجار كتيرة ملتافة لكن انواع مختلفة طعم مختلف لون مختلف قدرة يعني قادرة. سبحان الله العظيم قادرة. سبحان القادر أليس ذلك بقادر على أن يحيى كل ما هو الحد سبحان الله دير السالة العمياء دير السالة العمياء ورجالك رب يقول بعد كل هذا تنكر بأن في بعث والله في بعث بس ربنا مأجلوا الوقت إن يوم الفصل كان مقاتل يبقى ليه في يوم لكن له عند الله وقت وسمي بيوم الفصل لأن الله سيفصل فيه بين الايه بين العباد كل واحد ياخد حقه واحد ياخد حق. ولذلك يوم الفصل ده زي الحاجه اللي قلناها دي فيه نفعش فيه نفع مفيش نفع واجازى هاخد اجري يبقى لفع لا ربنا يتقني من اللي ظلمني الله يحرقهم كلهم مطرح مراح خلاص كده ففي حق انت تأخذه في حق يبقى فيه نفع يبا في نخل لن يسوى بين الناس قدرة ربنا سبحانه وتعالى قادر اللي أخرج النبات واللي أنزل الماء واللي واللي واللي, واللي عد الندى كله ها؟ يعني مش قادر يعيد كما بدأ سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لكن يوم الفصل يوم الحساب هذا له مقاعد له وعد وذلك كانوا استعجلوا بيه في قيامة اه طب او مهل او مهل كده والله في قيامة آه. طب يال ها؟ ورهن يا عمدي ليها, ليها مقاد والمقاد لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله ولذلك حتى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن موعدها قال خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده إيه؟ علم الساعة تعطي حاجة ضروري كده ولذلك الجماعه الخرفانين التعبانين اللي بيقعدوا يكتبوا في الجرايد كل شوية يقول لك اصل القيامه هتقوم ألفين 2011 يوم الخميس الموافق 23 إبريل الساعه 4 العصر وبعدين يجي اليوم ده تقعد تضحك واستاذة ولسه كانت شويه خربين عاملين الكلام ده واحد ضحك عليهم برضه قال لهم القيامة هتقوم ومش عارف ايه وخرجوا بقى مستعدين القيامه احنا كنا بنهزر <تصفيق> يا عم توكسي وحد حد يعلم هذا حد يعلم هذا والناس كادر كل الناس حتى الناس أحيانا مرة جاء عندنا يعني يوم الدنيا تسوازد يقول لك بس اليامة اليامة آمد يا عم انتوا ما عندهوش عقل انتوا ما عندهوش عقل يامت إيه اللي آمد هو عيسى نزل المسيخ الدجال جاه يامت إيه اللي هتقوم بقى والناس يمشي تصوت في الشوارع وإحنا نقوم بتضحك على خبيتهم ما هو الجهل هو اللي بيعمل في الناس كده الله هي قيامه كده هتقوموا خلاص هي يا مش ليها مقدمات مش ليها عشرات في علامات صغرى اللي هي الحمد لله كادت أن تكتمل الان لكن لسه في علامات ايه علامات كبرى فتقول لي دول سواد دي اصلي مش عارف الاذون اتخرب اصلي مش عارف ايه اللي هيحصل والساعه 2 والساعه 3 والسنه الجايه يا عم ده انت لسه قدامك حاجات كتير قوي قوي قوي قوي لاتا لسه قدامك مقتلة مع اليهود ولسه قدامك شغلانة طويلة ولسه قدامك يأجوج ومأجوج ولسه قدامك دبا ولسه قدامك نزول سيدنا عيسى ولسه ولسه ولسه, ولسه كل ده انت فاكر ايه هي فاكرها كده وخلاص يلا بالسلامة وكت كل شوية طاعت خربان خرفان يقول لك يا اخي ان الله عنده علم الساعة حتى النبي لا اعلمه حتى النبلاء لا يجليها لوقتها إلا هو بس خلاص فإن يوم الفصل كان قاتل هذا التوقيت لا يعلمه ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى طيب إلا يحدث به إلا يحدث به يوما يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجه وهنا باء موف يوم ينفخ في الصوب قال أهل العلم ده بالاتفاقد هذه هي النفخة الثانية النفخة الثانية ليه إن ربنا قال فتأتونا أفواج اللي هيقوم بعدها ليه بعدها الناس خلاص حلو الكلام دا طب هم كم نفخة كم نفخة مزهلين هم كم نفخة طبعا كما اخبارت روايات كثيرة جدا اللي اسرع واقف مستعد بالبوق شيء يشبه البوق اللي هو الصور اللي هينفق فيه ده زي ما النبي شبيه قال يشبه البوق والبوق دي كانت قلب ينفخوا فيها وبتاع مشاف ايه ولا عجبتني كلمة قالها ابن حجر قال اني يجوز تشبيه الشيء بالشيء الغير طيب ما فيش مشكلة وهذا لا يحط من شأني وإنما حتى يدركه الناس حتى يدركه الايه الناس يعني النبي لما شبه وان ان جبريل ها ياتيني فاسمع مثله صلصله الايه الجرس ما قال ان انت تضرب بجرس ده منه عنه ايه شرعا لكنه شبهه كده علشان الناس ايه عشان الناس تفهم بس فهو الصوت ده شيء عند البوق وملك اسمه اسرافيل مستعد طيب كم نفخه الشعب في وقع من الوقاعة خلاهم ثلاثين بيضوي قصة وهي قصة قدومه إلى الشام قولوا كنت قادما إلى الشام فدخلت مسجدا فسمعت رجلا قاصا طبعا الناس اللي قال والناس بقى تحب ده قوي. قوي قوي آوي كلام الانش أو القصص ده هو ده يعني والناس لما تلاقي واحد كده يعني تخلق عليه أنه أعلم من في الأرض عشان دي بقى قول لك سلام فلان ده علامة وقال يعمل يقول فيه نسا وقصر يقول كل من هبه ده بالناس دلوقتي عامليه منه يعني أعلم من في الأرض زي ما كانوا عامل خالد ده أعلم من في الأرض عمال يحكي حكاوي يا سلام والنسوان قعدة إيه ما شاء الله تقول لك أعلم من في الأرض وهو طبعا أحمر من في الأرض والقاعدين بيسمعوا أجهل من في الأرض ودي مصيبة اللي هاسه الشديد فهو القصاص ده بيستاهو الناس, الناس. هذا جالب بيستاهو الناس ولذلك لما زمان قوي من حوالي 40 سنة لا 40 سنة كتير يعني مش 40 سنة قوي يعني 35 تكلمت عن أبي حنيفة وشوف بقى أبو حنيفة يعني كان من أعلى أهل زمانه كان في زبا أبي حنيفة رجل يسمى زرع القاص هذا عمله أنه يجلس في المساجد ويقص القصص وقص القص الغريب الذي يستهوي الناس والناس عايزة كده والناس عايزة كده كان من المتيمين بزرع القاص أم أبي حنيفة ولذلك كان عندها أبو حنيفة لكن في نظارها أعلم من في ظار هو زرع القاس ده وناس كتير كانت يعني تهوي إليه ولذلك أم أبي حنيفة لما احتاجت في يوم الأيام إلى فتوى وكانت امرأة مسنة قعيدة قالت له اذهب بي واحملني إلى زرع القاص شوف عزيزي شئلة زرع القاص تسأله ما إنا عندها مين لكن زرع القاص ده أعلى من في الأرض ده راجل بيقول حكاوة يا عم وبالذات من اللي بيجبها الحريم ليه كده أعلى من في الأرض ولذلك أبو حنيفة يعني إكراماً لأمه ما عادش بقى طبعا زي بعضهم يقول الله أصدقلية جهلة ومتخلف يا ولية أنا عندك يا ولية لكن الراجل مؤدب كان مؤدبا أمه أمه كان براً بها أمه ولذلك في فقه أبو حنيفة كده يقول لك إذا كان أبوك نصرانيا هو أبو حنيفة يقول الكلام ده فأمرك أن تحمله إلى البيعة فلا قال لك على قدري الكريسة قال له لا لا ملاطعة لمخلوق في معصية الخالق شوف أبو حنيف أقولك إيه فإذا وجد من يحمله لا حد يشيله وديه فاذهب وانتظر لتحمله إلى البيت وهذا من برك به شوف الأدب مش تقولي راح إله إله إيرجع يا الله إله إيرجع أبوك. أبوك أبوك هذا من يا أبي حنيف فمتقول له أمه احملني إلى زراء احملها احملها فحمله ودخل بها على الزرعة ماذا تريد أبا حنيف الرجل مصابه قال أمي تريد أن تسألك الراجل قلب كفا تسألني وأنت عندها قال استمع إليها قال وبيبأ أجيب ولا أعرف أنا كبير حدتين بقوله مخلاص قال سأملي عليك أنا أقول لك أغشيسك يا أغشيسك ولما أسألته قال انتظري الله استأطاع بحضرة جابه يستل ثم خلى بأبي حنيفة فسمع منه الإجابة ثم دخل عليها فأجابها فلما حملها أبو حنيفة إلى البيت قالت له أرأيت ماذا قال زرع هكذا يكون العلم يا سلام وده ما العلا ما واللي ملقبه موالش شو أبو في, في ناس كده زواها والعز والله وقولي الناس بدروات كده يعني لا يعرفون العالم قدرا أهم حاجة الرجل لا بيطلع في التلفزيون والناس يبقى هو ده عالي أهم حاجة بتاع التلفزيون اللي بيه بيه بيه شعب ايه بقى عالي الصيدان وقال بقى عالي أصلي شعب بقى عالي أصلي ده بيحكى عكاو يا عمي ايه هو إيه مقومات العلم عندك انت عارف يعني عالم ايه مقومات العلم عندك فسبحان الله فالشعب شوف رجل يعني تابعي عالم من خيرة السلف علما وفقها وحديثا فذهب إلى الشام فدخل مسجدا راجل قاص يعد يتكلم فيه فبيتكلم عن النفخ في الصور فقال لله ينفخ في الصور هذا أربع نفخات فالشاب ليس عقب بالكلام يعني فاعترض عليه يقول فقام إلي أتباعه وأخذوا يضربوني مش أنت لا مين ولا مش مين بتخلف الشيخ آ دب يالله يا فأخذوا يضربوني فوالله ما تركوني حتى قل هي ثلاثون ألف يا عم خلاص سبني ثلاثين ما تركوني إلا بهذا ولذلك يا حودة أهل الجهل هكذا تجلها في علو الصوت أو في طول اللسان واليد هي حجة أهل الجهل كده. تيجي تتكلم عن فلان يقول لك أنت مين انت مش ع... يا عم أنت بس يا مش قضية أنا مين وانت مين أنت سمعت اللي أنا قلته أه. رد عليه بس تلك يا الحجة أما طولة اللسان وإلة الأدب والكلام اللي ملوش لازمة لا رد أنا خطأت فلان قلت وأخطأ في كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا مش محتاجة بلطاجة العلم مش بلطاجة أنت راجل شايف أن الآخر على صابق على خطأ رد حجاتي هذا هو العلم بغير هذا لك. لكن الجهل لما يستمكي من الناس مش هتجد بقى حجج هتجد طولت إيده طولت لسان وبلطجة بس كده بس كده فأعود إلى سؤالي طيب هي كم نفقه هي كم نفقه ابن حزم بيقول أربعة ابن كثير لما تذهب إلى تفسيره في صورة النم هتجد إنه بيقول ثلاث نفقات ابن حجر يقول اتنين بس يقول اتنين بس طيب نروح مع مين نبا مع مين يعني قل يا عم. بص يا عم. هي مش قضية نبا مع مين هي قضية قل هات وبرها وأنا قلت لكم هذا من قبل الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق مش عشان فلان قال يبدأ حق لا إنما الحق فيما استدل به هات لي دليلك ودي قاعدة حسمها ما قل هاتوا هات وبرهانك ابن حزم له أربع نفخات اللي هم يبا قال لك النفخة الأولى نفخة الإمامة كلها يموت إلا من استثنى الله فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء بس يبقى في ناس في حد معين ربنا يستثنيه مش حيموت أمال اللي يحصل قال هيغشى عليه يبقى النفقة الأولى هتموت الكل إلا من استثنى الله ده هيغشى عليه بس النفقة الثانية الكل هيبعث والمقش عليها فيق ده كلام ابن حزم يقول والنفخة الثالثة هي نفخة الفزع والصعق يقول وسيكون الناس كبوادر المقش عليها طواح كده يقول والنفخة الرابعة يفيق الكل ويعتدل وللحشر ويجمعون ده كلام مين ابن حازم كلام ابن كثير هو بفصر صورة النمل في صورة النمل آية لأنه الحديث عن النفخ في الصوف جاء في الصور المتعددة الأنعام وعدين بأخذ النمل وعدين المؤمنون وخبالك وبعدين الزمر تلاقي كده كل الصور دي جي فيها الحديث عن عن الناف والنبق معانا ففي صورة النمل ربنا بيقول إيه باه ويوم ينفق في الصور إيه اللي يحصل ففازع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين ابن كثير بيقول في نفخة الفزع نفخة الأولى لية. الناس يحصل الله ايه فزع وبعدين يجي نفختين كمان ونفق في الصور فصعق من في السماوات والأرض الصعق الموت يبقى في نفخة تانية يبقى في نفخة أولى لية. فزع الناس تتخاض في نفخة تانية صاعق الناس يحصل الله ايه هتموت إلا من استثنى الله كما قل ثم نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إذا ابن كثير يرى لها كم نفقه تلات نفقه المذكورة في صورة النمل وهذه نفقتين عندك في صورة الزومر ونوفقه في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نوفقه فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون دون نفختين واحدة تموت واحدة تعيش لكن قبل ما هتموت وتعيش نفقد الفزع اللي هي في صورة النمل ويوم ينفق في الصور تمام؟ ففازع ففازع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل من أتوه يبقى عنده تلاتة ابن حجر عامل بحث بقى مطول قد كده وذكره في عدة أجزاء من تفسيره يا كلام ليه في الجزء السادس كلام فيه في الجزء الهدراشر فتح الباري. جاب كلام كتير جداً اللي مرت متعددة في موضوع النفخ في الصور فهنا بيتكلم وهنا بيتكلم من مجموع ما قال ذكر الأراضي قال إن في من رأى أن النفخ في الصور 4 في من رأى أن النفخ في الصور 3 لا أنا عندي وأكد وأرجح إن هم نفختين بس نفق في الصور فصحق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه ثلاث أقوال بكرر التاني بعد ما ملتومه نمشي ورمين أنا بقول لك أنا لم تعصب للا ابن حز ولا لابن كثير ولا لابن حج إنما أنا لي عندي الثلاثة أدلاتهم هات دليلك هات دليلك هات دليلك وفي النهاية اقول بقى والله اه انا مع الدليل والدليل بيقول ايه ودي مسألة ينبغي ان تتعلمها في دنياك اياك ان تتعصب لشخص مهما كان حبك لياغا الشخص اللي هي دي مصيبة احنا عايشين بيه هذه مصيبة احنا عايشين بيه يعليت ان هذة لو احتطالع يقول ابن باز اخطأ في كذا السلفيين يخربوا بيت ابوك وتحل عليك لعليتها الشيخ محمد حسان غلط في كذا يا عربي ثلاثة تيرب مصري كراهو يا عم هي قضية تعصب أعمه هي حب وخلاص لا أنا أحب هذا وأحب ذاك وأقدر هذا وأقدر ذاك لكن الحق عندي فوق هذا وفوق ذاك وإلا لما قلنا أخطأ أبو حنيفة ولا ما قلنا أخطأ مالك ولا ما قلنا أخطأ ولا ما قلنا أخطأ أبو بكر ولا ما قلنا أخطأ عمر أنت عندك الناس دي أحسن من دوله ليه ما دلت ألف حققهم أخطى أخطى أخطى أخطى أخطى لكن جهل الناس الآن المركب خلاص جعل من هؤلاء آلهة ما يغلطوش با با يقول للشيخ ولا غلط يا أخوة ايه المشكلة ايه غلط يعني ايه المشكلة مش عالمة كدرة بدمغة في الحيط ايه المشكلة اه بيغلط تفاكر لا إن لا خاف ان انا لقولك بيغلط اه ايه المشكلة ايه المشكلة لكن دي مسألة لا تقبلها الجهلاء وبقولها باللي فيه ولذلك التعصر ده كان قليماً يعني بعض تلاميذ أبي حنيفة ورجل متخاصم نازل الحلفي قالوا كلمة في يوم لا يعني يعني أنا قرأتها غضيب قالوا إن إذا وجدنا كلام أبي حنيفة يتعارض مع القرآن أولا القراء مش يطرح كلام بحنيفة ومعين بحنيفة لوش كد دبوا حنيفة قال إذا وجدتم كلام يطابق الكتاب وسولنا فعملوا به وإلا فاضربوا به عرض الحاء هل كد وقالك غيري من الفقاع كل مننا يأخذ منه ويرد لكن هي كلما ازدادت سطحية الجهل خلاص هتجد ان الجاهل لا يقبل فيما يحب نقدل تعرف ان الجاهل لا يقبل فيما يحب نقدل خلاص تعرف ان الجاهل ده ما ينفع فمهما كنت تحب ينبغي ان تفتح عقلك للايه ان تسمع وتقول هو طيب بينقدوا ليه هو قال إيه حجته إيه آه ده قال وده قال آه دي رائحة فين كده لكن الجاهل للأسف سيطر على أقوال الناس فلا قول الثلاثة قال ابن حزم عالم وله بع في العلم ولا ينكر هذا إلا جاهل ابن كثير يا الله يا كريم ده موسوع دا موسوعة موسوعة تفسير وحديث ولغة خل وحديث ورحارك يعني محدث ومفسر يا الله حجس ولا حر ابن حجر ده أمين المؤمنين في الحديث. فعندك ثلاثة فطاحل قدامك طيب أنا مين لا أنا متعصبش لحد أنا هشوف ده قال إيه وده قال إيه وده قال ايه, إيه وطبعا لو عايشت تشوف وتعرف عن رجح إيه إبقى إن شاء الله هشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله تقبل منا آمين آمين أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله